لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر واحسنهم كيما وَيَوْمَ تَنشأُ كُلُّ سَمَاءٍ بِأَمْرٍ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَكِمِ وَلِلَّهِ رَحْمَان وَكَانَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعْظُ الظَّلَمُ يقول يا ليتني اتخلت مع الرسول سبيلا يا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيء يَظُنُّ لِلْيَأْسِ نَاخِذُوا لَا وَقَالُوا الرُّسُلُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمَكَ تَخَذُوا الآثَ الْقُرآنَ جورا وكذلك جعلنا لكل نبي عذوا من المجرمين وكفى بردا هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا له لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ